من الانصار وكان واحد من الكفار وساعد معاذ يا اهل الجنه من ابرار جبل من الماس يا ارض الحب يا مديننا وكل الناس يبايع رسوله نبينا رسول الله لك أرواحنا وعيالنا في حب الله ولك ما شتاملنا في غزوة بدر رسول الله بيستفتي في ليلة الأدر إله الكون بيرضى عليه دموع جبريل نجم بالدور على صدره وموتك جميل وبفرح لما بفتكر شهيد الله رسول الله قبر خاطره مشاء الله بياخد راس وعلى حضرو